حزب التوحيم لمولانا الشيخ الدين العربي قد تسره الباري بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأظيم بسم الله الذي لا يغرر عسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام الله أكبر كبيرا والحمد لله عمدا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث إلى كافة الخلق بشيراً ونذيراً ومكبراً لله تكبيراً الله أكبر وَقُلْ لَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بسم الله لا إله إلا الله حقًا حقًا لا إله إلا الله إيمانًا وصدقًا لا إله إلا الله تعبدا ورفقا لا إله إلا الله تلطفا ورفقا بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبده ورقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا ورفقا بسم الله والحمد لله واعتصنت بالله والجأت ظهري لله الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنفوّر أمري إلى الله ومن نصر إلا من عِندِ الله وما صبر إلا بالله فنعم القادر الله ونعم المفلح الله ونعم النصير الله ولا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يصرف السيئات إلا الله ولا بكم من نعمة فمن الله وإن الأمر كله لله واستكفي بالله واستعين بالله وأستغفر الله وأستعيد بالله وصلى الله على أنبياء الله وعلى رسول الله وعلى الصالحين من عباد الله إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلِبًا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا يَغْرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيرٌ اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي أَوْ بِأَهْلِي ان الباسا ام ضرا ام شرا فاقتل معبثه واقض لسانه والجنفه وحبس يديه وحلفين وبينه كيف شئت بان شئت احفظني من كل شيء ومن كل دابه انت اخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعلني محباً محبوباً لمن دعاني مؤمناً بكل كتاب موقناً بما جاني على لسان بما جاني على لسان رسولك وعصني من كل هلكة وأدخلني في زمرة عبائك الذين استفيتهم وهديتهم إلى صراطك المستقيم وأشدني كل شيء من عندك حتى لا عبتا عجلا ما أخرت ولا تأخيرا ما عجلت وأملئ قلبي بمحبتك حتى لا أجد فيه.